رسالة أخرى وصلت من سائل يقول ما حكم قول المسلم للمسلم جمعة مباركة في كل جمعة برسائل الجوال أو في المنتديات هذا لا أصل له وهو بدعة ألا يجوز التهنيه بيوم الجمعة هذا لم يرد فيه شيء وليس من عمل السلف فهو مبتدع والمبتدع يستغلون الآن الجوالات والإنترنتات على ما يذكرون يستعملونها لترويج البدع بهذه الطريقه نعم